تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صور مصوبة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكيات ولحم من ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلوم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني ما من المترابصين أم تامرهم وأحلامهم بهذا أمهم قوم طاغون أم يقولون تقوّل بل لا يؤمنون بل بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أمهم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعون بثنتان مبين أم لا والبنات ونقوم البنون أم تسألهم أجران فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بنفق لعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو دنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزل زنخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الخراء لكم الذكر ولون ساء تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الإنسان ما تمنى فلله إلى آخرة ولولا وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله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 إلى إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شاكم من الأرض وإذا تموا جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وننثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولى فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك من ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدون